الحمد لله رب العافي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الموالب رحمه الله عن أبي مسعود عبرة بن عمق الأنصاري البثي رضي الله عنه فهل قال حصول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس بكلام بقوة الأولى إذا أن تستغي فأسمع ما شيء يقول البخاري الحديث يدل على ان الحق في الجور وكما هو بهذه الشريعه تقوى في شرائح شائكه وانه من الاخلاق الكريمه التي توارثها النبوات حتى انتهت الى هذه الامم والامر فيه للإباحة والطلب اذا لم يكن المستحق المستحق منه اذا لم تكن المستحق منه ممنوحا شرعا يكون الامر فيه للإباحة وقت الطلب فان كان ممنوعا فهو بالتعديل لأن مغل ذلك لا يحكم إلا ممن ذهب حياؤه أو كله قال ابن رجب رحمه الله إن دمع العلم والحكم فقومه صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من فلأ من نسبة الأولى يشير إلى أن هذا مأسور عن الأبياء المتكذبين فأنك دار قلوبوا قرن الماء ستدار قلوبوا بينهم وتواردوا عنهم قرنا بعد قرن هذا يدل على أنه في جبوة المتكبمن جاهت بهذا الكلام وإنه استهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه القمة بمعنى أنه استخدم خبر إلى أن قال وكونه إذا لم تستخدم اصنع ما شئ في معناه كولان أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنعه ما شئ يعني ليس الأمر على فاهله ولكنه على معنى الذن والنهج عنه أن تكون فلان تأتي بانيك في الحصة بانيك فلي أصنع ما شاء لحني أنه سيعاقب على فعله هذا معنى أن عن هذه الجملة قال وأن هذه المسافة لهم طريقان حدوما انه امر بمعنى التكذيب البعيد طب معنى لا لم يخذ لك حياؤك احمل ما شئت اين الله يجازيك عليه فقولي يا صالح اننا نسيت ان ما تعملونه بسيط فقولي اجل سجل فاعوذ من شيء ثم الامره هنا شيء للتباح هذا اختيار جماعه من اهل الحباس العالمين. والطريق الثاني أنه أمر معناه الخبر والمعنى أن من لم يستعن صنع ما شاء فإن المانع من الزائر الكباحي هو فتح فمن لم يكن له حياء منتقل انت... فمن لم يكن له حياء منهوك في كل فحشاء القفة وناي انتن حمز بن ابي مالك روح حياه على حجه النبي صلى الله عليه وسلم في مروه فكذب عليه متعمدا فذاك وقت تتبعه مكاذب النار قال ان لهم قال ان الله هو اول ابو الاامر ومعناه خبر وان من كذب عليه تبخره من عذاب من النار فهذا اختيار ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن كتابه محمد بن نصر بن الغذي وغيرهم وروا أبو داود عن الإمام عحمد ما يدل على مثل هذا الكون الكون الثاني يمعنى كوله إذا لم تستحيق صنع ما شيء أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر الله أي إذا لم يكن الأمر الذي تريد فعله لا يستحيا من فعله فأفعله قال إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيى من فعله لا إي الله ولا من النهات فمنه من أفعال الطاعة من الثلاثة والآداء المستحتنة خاصة نحن نحن نحن نحن نحن نشئ فهذا قول جماعة من الأفتنة من أبو إسحاق المرضي السارعي وحقيا مثل هو عن الإمان أحمد فقال واعلم ان الحياء نعمه عحد مما كان خلقا مجيدله غير مكتسب وهو من اجل الاخلاق التي منحها الله العبد فيدهله عليها فهذا قال صلى الله عليه وسلم او الحياء لا ياتي من خليل حين وكف على ارتكاب القبائح ودناءه الاخلاق الحث على استعلاء نخامه الاخلاقي ومعاليها وهو الانخصال الايماني بهذا الاعتبار والثاني ما كان مختصبا من معرفه الله ومعرفه حكمته وقربه من عباده وتناهيه عليه وعلمي بخائنة الاعين وما تخفي الصدور فهذا من اعلى في صالح الدين بل هو من أعلى درجات الأفسان وقد تولد الحياء من الله من مطالعة نهمه ورؤية التنصير في شكرها فإذا سلب العرض الحياء المكسب في الغريض لم يبقى له ما يمنعه من البتاد الكبيه والأخلاق الدنيه فصار كأنه لا إيمان له يستفاد من هذا الحديث الدنيه أولاً أقولك الحياء من الفخاد في كلمه مأثوره من البوادي الشارده ثانيا الحسد حياه وتقدير ثالثا ان فقد الحياء يفسد صاحبه في كل شر ومن الاحكام التي استدلنا الحديث ان الحياء ذاته يبلت طبيعه فانه لا اثله باثار عظما من الحياء المكتسب والله اعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه